الزنا في كل مكان الزنا في كل مكان إلى الله. في كل مكان والشاشات والقنوات عاتت فسادا في الأخلاق والأعراض أعراضنا تنتهك شبابنا لا يجدون ما يسد حاجتهم الزنا في كل مكان وفتياتنا في الأسواق كاسيات عاليات ونحن نقول عشرات الآلاف من الريالات اتبوا الله عباد الله ففروا إلى الله. يثير أمور الزواج أدىنا في كل مكان يثير أمور الزواج إحبظ المجتمع أدىنا في كل مكان إحبظ المجتمع من الفواحش والمنكبات من الفواحش والمنكبات من الفواحش.